وَهُوَ الذي مَدد الأررضَ وَجعَلَ فِيهَا رواسَِ وَأَنهار وَمنِنْ كُل الثَّمَراتِ جَعللَ فِيهَا زَووجَْثنَّعين يُغْش الَّلًَا النَّهَا إِ فيِي ذَكَ لآيات لِقَمتَ فَكَون.